بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا ايها الاحبه رفع اليدين حال القنوت كنووا مكانه حاليا كلت دعاء يا قنوت يستحب للمسلم أن يرفع يديه وقت دعائه في الوتر وهذا احرى بالقبول يُفندكيزوا ك مؤمن أن ينيئ مكانه يده وقتها وهو يطلب دعاء يا قلنا ان هذه هي اللي قربه زائدة نكقبل دعاءه فالمتى تكون من ينوي كلنوا مكانه في السنن الكبرى عن ابي رافع رحمه الله قال صليت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء قال البيهقي وهذا عن عمر صحيح اي الإمام الامام البيهقي رحمه الله وكتب كتابه سنن البيهقي سنن الكبرى توكا مع ابي رافع رحمه الله اسما من مثالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخنت بعد الركوع فقلت دعاء يقنوت بعد يركوع ورفع يديه نا يكننيوا مكونو يده pamoja ندوع وجهر بالدعاء نا كتو دعاء وجهر بصوت يسمع كما البيهقي وهذا عن عمر صحيح نهني اثر كتوك عمر ايم صحيح ويكون رفعهما إلى الصدر كما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبه في مصنفه نا يكننيوا مكونو يتكنيوا يننيلي قياسي ك लिंगانا وكفوا كما لو ككله لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قياسا كليڠانا ن كفوا فائده قال البيهقي رحمه الله تعالى فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست احفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت اما كوپڠوسا ميكونو بعدا كومبا بعد دعاء كوپڠوسا ڤني موسو بعدا كماليز دعاء اسما سيهيفادي اتاري يوتي كتوكا كوويما waliotangulia kupangusa mikono katika duaa ya qunut kupangusa kwenye uso bila anqal fahuwa amalun lam yathbut bi khabarin sahih ili nitendo alikuthubutu kutoka kwenye khabar iliyo sifa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala atharin thabit wala kuna athar yaktaka kwa waliotangulia iliyo thubutu kufanya hilo wala qiyas wala halikuthubutu kwa qiyas kwa yani na maamal mingine kwa kuwa yajuzu kupangusa la hayku thubutu hilo kwa njia yote katika hizo fal aula an la yaf'alah aula bakarebu zaidi ni mtu asipanguse mikono yake kwenye uso baada ya dua wa yaqtasiru ala ma fa'alahu as-salafu radiyallahu anhum min raf'i ato sheke na yale aliyopokewa kutoka kwa wema aliotangulia Allah aliradhi ambao kwamba ni gani kunyunyua mikono katika duaa ya kunut fasina kupangusa au bila kupangusa mikono yale kwenye uso wake akiwa ndani ya sala qala hadha fi sunan alkubra na'am mas'alatin ukhra mas'ala ya al'umur allati tastahabbu مان بوينो opendekezwa kufanya baada nini baada ya sala ya witr aخرج الامام احمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابي ابن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في اخرهن امبوكيا قال امام احمد و ابو داوود ان النساء و فياو حديث يا ابي ابن كعب رضي الله عنه هو صلى الله عليه وسلم اليكو بيندي anapopija salam kutoka kwenye swala ya witr husema haya maneno subhanal maliki alquddus maratatu alafu asema yutilu fi akhirihinna ila mara mwisho huitoa kwa sauti kurepusha le sauti ya ni kunyanyua sauti yake kama ilikuja kwenye alfabeti nyinginezo wakadhalika fi hadith ibn abi abzah radiyallahu anhu inda ahmad an-nasai hilo pia limethubutu kwenye hadith iliopatikana na ibn abi abz ibn abi abzah radiyallahu anhu kwenye ilikuja kwenye musnad رضي الله عنها انها قالت كان يصلي الوتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا اراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصفر اسمع عائشه رضي الله عنها قومتم صلى الله عليه وسلم اليكم كي صلي صلاه وتر كيشا بعد ما كمل اذا وصلى ركعتين حال يكو يامika anapotaka rukuu usimama akarukuu baada ya rakaa hizo alafu inapokuja sala al-fajiri alkisali rak'atain baina ya adhani na iqama wae wapo ametaja jambo la kusali rak'atain ba'da al-witri jalisan qala an-nawawi rahimahullah an hadha al ان هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاه بعد الوتر وبيان النفل جالسا في شرح مسلم اسهم الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قوا هو قولي صواب يعني في المسألة فيه خلاف بين أهل العلم خصوصا مساله يا ركعتين بعدين صلاوي وتر اسما الله يرحمه الله كل من الشاهد اسما قولي صحيح اقول يا سواء ان الله عليه وسلم الذي يصلي بعد وتر وكوكا لكي وابينش يا watu kujuzu kusali baada ya salawater nakwa bainish ya watu kujuzu قال شيخ الإسلام رحمه الله اكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث لذا ينكرون هذه إلى الانقال فمن فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبه بالاتفاق ولا يثم من تركها قاله في الفتاوى اسه ما الإسلام الاسلام رحمه الله وengi mngoni mufaqaha hay kuwafikia hadithihim ya mtume alihi salatu wasalam kusali rak'atain kokaba بعد nini baada dawitr kwa sababu hiyo utawakuta wengi wanakanusha kusali baada ya witr asema kwa hivyo atakayefanya jambo hili yani kusali لم ينكر عليه aipasi kukanushwa na kupingwa lakini lakini la budda ifahamikie kwa kuwa rakaa hizi mbili za baada ya witr si wajibu uzisali kwa ولا يذم من تركها نا نهي زواجه راكع هي بعد وتر حكيليي كو كوتو زي صلي لكن ني جامبو لجوزو قصلي بعد يا صلاه الوتر نسال الله التوفيق والسداد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم